بلغنا في التفسير الى سوره الطلاق نعم قال الله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فأمسكهن بمعروف, بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف. او فارقهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذو عادل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يبونوا بالله واليوم الآخر عفوا ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا لا يحدث قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن أجلهن فأمسكهن بمعروفه أي المعتدات من الطلاق الرجعي عليكم أي المعتدات من الطلاق الرجعي شرفنا على انقضاء العده وقلنا هن إما مما تحيط او يائسات او صغيرات فعده الحائض ثلاثه قرء على خلاف العلماء الطهر ام الحيض وعده اليائسه والصغيره ثلاثه أشهر فإذا شرفنا على انقضاء العدة فلأزواجهن تردهن قال الله تعالى امرا إذا شرفنا على انقضاء العدة وقربنا على ذلك فيعزم الزوج إما على الإمساك ويكون الإمساك بمعروف وإما على التسريح ويكون التسريح بإحسان يعني يردها إلى عصمته باحسان وبمعروف واما ان, أن يسرعها باحسان فيكون الرجعه تكون الرجعه على المعروف ويكون التسريح على الاحسان فامسكهن بمعروف بخير وحصن عشرة خيركم خيركم لأهلي ولا خيركم لأهلي وعاشروا بالمعروف أو قال أو فارق هنا بمعروف بدون التنقيس ولا التنقيب على على المآخذ والنقاص وبدون السب والمشتمة والمقبحه فلا يقبح ولا يسرب ولا يسب ولا ينتقص ولا مشهورة، فيقول، فيكون الأمر على قول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك قال، فإذا بلغنا جهوننا فامسكونا بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا شهادة الله في قول تعالى وأشهدوا. ويعلم منكم وعطيموا شهادة لله أن, أن الإشهاد على الطلق واجب والإشهاد على الرجعه واجب وهذا قال به شفحي وهو قول عمران حصين وعلي بن أمي طالب فقال عمران عندما قال له الرجل أنه طلق دون أن يشهد ورد ورد المرأة دون أن يشهد فقال له طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة وهنا في قول أشهد امر وظاهر أمر الوجوب لذلك قال العلماء لا يجوز النكاح ولا الطلاق ولا الرجعة إلا بالإشهاد حاطط نقول وكانت المسألة خلفية على وجوب الإشهاد أو عدم الوجوب هل أنها ليست شرط الصحة لكنها ليست شرط الصحة لا في النكاح لا في الطلاق ولا في الرجعة لا في الطلاق ولا في الرجعة أما في النكاح فنعم شرط الصحة الإشهاد شرط الصحة إنما في الطلاق أو في الرد في الرجعة ليس الشرق صحة والدلاء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر رضي الله عنه أرضاء قال لأبيه قال مره فليراجعها ولم يقل ليشهد والمقام تبيين وتخير بيانة عن وقت الحاجة لا يجوز لأنه تعيض عليه عندما طلق لغير سنة لطلق بدعي أشهده أجباً وشرط الصحة بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين كيف يطلق في العدة التي كتب الله أن يردها ثم ليسكها حتى تطر ثم تحيث ثم تطر ثم إن أراد أمسك وإن أراد سرح بإحسان طلق وتلك العدة التي أمر الله أن فيها ولذلك قال تعالى ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر هذا الذي امرناكم به والاشهاد واقامه الشهاده على الطلاق وعلى الرجعه ياتمر به من كان من كان مؤمنا بالله واليوم الاخر من كان علما بانه سيسال عن كل شيء عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل سيسال عنه هذا الشفاعيد بوجوب الاشاده على الرجعه كما كما هو وجوب الإشهاد على ابتداء النكاح والحق ما الوجوب فيه نظر واشد منه نظرا ان يجعلها فرض صحه فقد جاء ابن عمر من قال له طلقت مراتي ثلاثا أو قالت طلقتها في الحيط وهي الطلقة الثالثة فقال له ابن عمر وما أفعل لك وقد ركبت الحموقة بانت منك زوجتك بانت منك زوجتك هذا كلام غريب فلو كان لو كان واجبا الشرط أو كان شرطا للصحة الإشهاد لقال له ذهب أشهد عليها فإن قال لا قال إذن هي أمراطك عليكم إزامرتك هي أمراطك صحيح أن الإشهاد ليس شرطا للصحة ليس شرطا في الرجعة فضلا عن يكون شرطا للصحة في الرجعة ولكن كما قلت قال العلماء بأنه واجب بل المعتمد في مدى أنه ليس بواجب قال الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِنْ لَهَا يَجْعَلْ له من حَيْثُ لا يحتسب العلماء في تعالى وما ن هذا في الطلاق أن من يتقي لها جل في الطلاق وفي الرجوع يجعل الله له مخارج ولذلك لما جاء الرجل إلى ابن عباس رضي الله عنه أرضاه فقال الطلاق مرتين ثلاثا قال لم تتقي لها لم تتقي لها فلم يجعل لك مخرجا جعل الله لك فيها أنا الطلاق مرتان هو جمع الطلاق ثلاثا فقال له لم تتقي لها فلم يجعل لك مخرجا أوه قال له لم تتقينها فلا يجعل لك مخرجا ولذلك روى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هل هذه الآية وما يتق لها يجعل لهم مخرجا ويرتقهم الحج لا يحتسب ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم الله أكبر قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة فقال قلت إلى الساعة والدعى أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة قال كيف تصنع إن أخرجت من مكة شوفونا ظلامة تقع بعد ظلامة قال قلت إلى الساعة والدعى إلى الشام والأرض المقدسة قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام قلت اذا والذي بعثك بالحق ادع سيفي على عاتقي طال وخيره من نت الشبكه هنا ماذا افعل انا في سفر ان شاء الله يكون على فريقك فلا تسمع وتطيع وان تنمر عليك عبد الحبشي تسمع وتطيع وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال أجمع آية ايه كتاب الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وإن اكثر آئة فيها من للمؤمنين ومن يتقنها يجعلهم مخرجا ولذلك ابن عباس رضي الله عنه الرضا قال والذي نفس بيدي لو انطبقت السماوات على الاراضين يجعلنا الله لمن يتقيه مخارجا يجعلنا الله لمن يتقيه مخارجا وهذا حق رضي الله عنك أهليس وقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وما يتقل لها يجعل له مخرجا قال ينجي من كل كرب في الدنيا وفي الآخر. حق حقا بعض العلماء كما قلت بسبب النزول جعلها في الطلاق اخطات واعتزل ان يطلقا اللهم <تصفيق> امين ان يطلقا طاهرا حاملا <تصفيق> فيتقل لها في في طلاقها هنا قال وما يتق الله يجعله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يؤمن من حيث لا يقتدي والله جل في علاه له ما له من ابواب الرزق والعطاء قال وما يتق الله يجعله له مخرجا العلماء العما في, في التقوى عموما يفعل الواجبات أن, يفعل أن يتعبد الله بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يكف عن معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله جل في فيجمع بين المتابعة والإخلاص ومن تقوى الله أن يتتبع السنة فيعمل بها، ومن تقوى الله أن يجرد التوحيد دون أدنى شك الشك، وهذه أعظم التقوى على الاطلاق. الذين أمامهم ريسو المناوذ من أولئك لهم الأمن وهم ممتدين. ولذلك قال السدي وما يدخل لا يطلق إلى سنه وإذا أراد أن يرد يرد على سنه. طالها الله لبعض أصحابي عندما أسر ابنه قال الله لك فرجا ومخرجا وفجعل الله له فرجا ومخرجا حتى غرب ابنه وأخذ غنم الأعداء وجاء بها إلى ابي فجاء محملا بالغنائم طرج الله كربه وجاء محملا بالغنائم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ومن تقوى الله, الله كسرة ذكر الله وأن يكسر من أن يقول لا حول ولا قوه إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم من انقطع لله كفاه الله مؤونة كل شيء وهذا حسن التوكل على الله هنا حسن التوكل على الله من, ما من انقطع لله كفاه الله مؤونة كل شيء يعني من كان لله كان الله له ولذلك في المسند جاء موقفا مرفوعا من لان شغله بالله كفى الله كل الهموم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انفردت سالفتي ما تركت ما تركت ما انا فيه. فاعطاه الله ومنحه ورفعه واكرمه قال النبي ما ترحمنا بقى عم رمضان الله يهديك وقال شاطبع ملينا الان في او نقينا وفقاعه السلام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من انقطع الى الله كفاه الله كل ماؤونه ورزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكل وكلا اليها اذا اراد الله خذانه وكله وكله الى الدنيا لنفسه ولا الدنيا والدنيا فتاكه هلاك ودي في الإسرائيليات يا دنيا من خدمني فخدميني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. لدنيا من خدمنا فخدمين ومن خدمك فاستخدمين نعود بالله من الدنيا وفيها ونعوذ بالله من ميل القلب إلى الدنيا دينة وشهوة نسأل الله أن نسرق القلب كليتا لله جل لا فلان كان الله دام متصل أو ما كان غير الله فصل وتعالى ورزقه من لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني شوف كأنه ربط التقوى مع التوكل ولأن التقوى ميزان أيضا في التوكل, في التوكل. أنا لا ألبس أحزمة ما ألبس ما أعرفون قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسن التوكل على الله لنفعلات وتقوى الله من حسن التوكل على الله لأن في تقوى الله الأرض بالسبب مع مع عدم ميل القلب له من تقوى الله الأرض بالسبب ألا يتعدى ولا تداوس فإن من تمسك بما شرعه الله دار الفعلات تجنب ما لم يشرعه الله وإن من تجنب ما شرعه الله دار الفعلات غاص في ما لم يشرعه الله دار الفعلات وهكذا من تراه ترك السنة تراه يغوص في البدع ومن تراه تجنب قدر ما يستطيع البدع تراه عض بالنواريز ترى عاض بالنواريز على على السنة ورزاق قال وما على مخرجا ورزق من احتسب وما يتوكل على الله لما ذكر الرزق قال ذكر التوكل والتوكل على الله جل بكلية الرزق الرزق رزقان رزق قلوب ورزق أبدان ورزق القلوب والأبدان بيدي بيدي ربنا الرحمن سبحانه وجل في فمن أحسن التوكل على الله جل ومن أحسن تقواه ارقاه ورفعه وانتقاه وجعله راسا في الناس واسماه ان الله جل في علاه على كل شيء قدير فان من من اتقى الله وتوكل وأحسن التوكل عليه كان من أعظم الناس عبادة لله ومن أحسن العبادة لله جل فعلاء صار في كنفه ومن صار في كنف الله رعاه وحفظه وسدده ووفقه وصار عبدا موفقا مسددا ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصر الذي يبصر, يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها قال ولئن سألني ولا ولئن استعاداني لأو إيداني يكون كذلك عندما يأتي ويربط التقوى بالتوكل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني لا تخف ولا تتذبذب، لا تخف من ضيق الرزق لا تخشى من ذي العرش إقلال لا تخف من أعداء الله من التواغيد من اهل الكفر والعناد لا تخف من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه اللهم امين الله, مأمين الله مأمين من كان الله معه فمن عليه فلذلك قال من توكل على الله فهو حسبه ولذلك ابراهيم عليه السلام كان من اعظم الناس توكلا لانه كان من اعظم الناس توحيدا ورافع لولاه التوحيد و, و وإبراهيم عليه السلام وصف الله وصفا دقيقا قال شاكرا لأن عمه اجتباه واداه الى مستقيم قال واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفه ولم يكن من المشركين قانتا لله حنيفه ولم يكن من المشركين وصف الله بذلك فتوحيده عظم توكله على الله بكمال توحيده ويتسامح في فيما يأتي فانا الجميل جاءه وقال ألك حاجة؟ قال اما لك فلا أما لك فلا وقد قال حسبي الله ونعم الوكيل لذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه ارضاه حسبي الله ونعم الوكيل كلمه قالها ابراهيم عليه السلام حين انقذ في النار وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانظروا قلنا يا نار كوني فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وهنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله قال ما يتوكل على الله فهو حسبه وهنا مراتب الناس في التوكل عظيمة متفاوتة متباعدة فمن من يتوكل على الله لرغيف العيش وهذا من أضعى الخلق لا فهما ومن أضعَف خلق الله نظرا ومن من يتوكل على الله من أمن أن يملك الجاه والسلطان ومن من يتوكل على الله لنصرة الدين وهذا أعظمهم فهماً وأدقهم نظراً وأرقاهم دعاءاً أن يتوكل على الله جل فعلا لنصرة دينه فيجعل الله جل فعلا نصرة الدين على يديه ورفع رايه المسلمين على يديه ثم يأتي بكرامة ورفعة وعلو وسمو عند ربه يوم القيامة له لواء هذا اللواء ينزل تحته هو لواء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أعظم الناس وأحسن الناس وأقرم الناس وعرفع الناس درجة عند رب الناس سبحانه وجل في علام أن يتوكل على الله في نصر دينه لذلك قال فهو حسبه هو كافي فإن توكل عليه من أجل نصرة الدين جعل الله نصرة الدين على يديه إن الله بالغ أمري يطمئن الجميع بأن الله بالغ امره يعني إن توكلت عليه فاعلم أنك انت أنت بكرم للدين وسيكفيك هم الطغاة والملحدين والكافرين ان الله بالغ امري كما قال الله جل فعلاء عن يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اللهم اطب علينا واستعملنا بمسلمات اللهم اطب معنا ولا تمكن احدا منهم اللهم لا تعاملنا بما نحم اهل اللهم وعاملنا بما انت له التأهل من كل خيب المنقر ومعطائهم أحسان وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر الامراتي أكريم المسوى عسى أن يفعلنا أن نتخذ ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمهم من تاويل الاحاديث اللهم ارحمك من ذنوبنا اللهم ارحمك من ذنوبنا اللهم من ذنوبنا نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله, لي. الله, لي. الله لي. وقال الذي اشتراه من مصر لمراتيه اكلمه بسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوصلنا في الارض ولنعلمهم من الاحاديث والله غالب على أمره مهما وصل العدو على قناعة تامة أنه على امتلاك فإنه لا يدري من يدبر خلفه. ولا يعلم من يحرك الساكن أو يسكن بسكن المتحرك جاهل بربه فاستدرجه حتى طبع لذلك كان المؤمنون يدعون ويقولون ربنا لا تجعلنا فدمة للذين كفروا يسير لا تمكنوا منه فنكون كنا فتنه بالله بين الله اذا هذا شيئا لها له اسبابه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدره وكذلك مكنا اليوزف في الارض وال الأمعلمة من والله غالب على أنبيع الله تعالى وكذلك عبدا وكذلك مكنا في الأرض والمعلمة من على ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال من يتركل على الله فهو حسبه إن الله بارف أمره إنما قلنا لشيء إذا ردنا وأن كل أب كل فيكون الله القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجله أرجلكم أو يلبسكم شيئا وإذا بعضكم بس بعض وقال جل في الآلاء وهو القاهر فوق عبادي ويُرسل عليكم حفظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدر فلا يتقدم ما أخره الله دل فعلاء ولا يتأخر ما قدمه الله دل فعلاء وما أراده الله لابد أن يكون ما لم يشأه الله دل فعلاء لن يكون قال الله تعالى ولو شاء الله مختتلوا ولكن الله ما يريد ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله أبالغ أمره قد على الله كل شيء قدر لذلك لابد أن يعلم الناس والدنيا بأسرها أن الدنيا بأسرها بيد الله في وله وفي وإذا أراد الله شيئا لا يمكن أن يرد بحال أحوال لا أراد لقضائه وإذا أراد الله خيرا أو شرا بأحد فلن يدفع أحد هذا الشر ولن يدفع أحد هذا الخير And know that لو اجتمعت على have ينفعوك بشيء لن ينفعوك not be able to do anything that God has written to you. And know that if the people have a society, they will not be able to do anything that God على استحباب الهيشات على الطلاق والراجعة مع الوجوب على تفصيل بينهم في النجاح من النبلي حفظ العهد فحسن العهد من الإيمان من النبلي حفظ العهد فحسن العهد من الإيمان ذات تليها ما قدره الله لابد أن يكون ما قدره الله لابد أن يكون وفي أسئلة في الدولة.